ناسبه تمنوا الموت ان كنتم صادقين ولا يتمنونه ابدا بما قدمت ايديهم والله عليم بالظالمين قل ان الموت الذي تفِرون منه فان انه ملاقيكم ثم تردون الى عالم الغيب والشهاده فينبئكم بما كنتم تعملون